ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين اللهم ربنا إن السنتنا سبحت لك في علاك ورؤوسنا ما سجدت لسواك أنت ترانا ولا نراك فلا نعبد إلا اياك يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون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 وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله كثيرا ما تدلهم بنا ظلمات النفوس وتضطرب بنا سكينه القلوب وتضيق علينا أحيانا الدنيا بما رحبت لأدنى هم أو مشكلة تطرق حياتنا فيضعف اليقين ويضعف التوكل وتهتز قواعد الإيمان في نفوس الناس وما منا إلا وله مقام معلوم من الهم والغم فالمصائب والمشكلات أراد الله أن يقيم الحياة على المتناقضات وأنه هو اضحك وابكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وان عليه النشأة الاخرى وانه هو اغنى وأقنى اراد الله الحياه هكذا لقد خلق الانسان في كبد حتى تشتاق النفوس وتسمو الارواح وتتطلع الافئده فتطلب فتطلب مخطوبا وتريد دارا اكرم والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم لا تسمع فيها لاغية لا يسمعون فيها لغوة ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما دار خاليه من المنقصات والمكدرات أما دنيانا تسير حياة أحدنا وتنضي سفينة الواحد منا تنخر عباب الحياة منها المعاناة الأمراض والأسقام الأوجاع والمشكلات الهموم والغيوم والغموم الديون وتسلط الآخرين غلبة الدين وقهر الرجال أراد الله الدنيا هكذا وما منا إلا وله نصيب من مشكلة أبوابها كثيرة وأسبابها متنوعة المرض الهم والغم الجوع والحرمان والفقر المشكلات الأسرية كثرة العقوق والنشوز والقطيعة بين الأرحام إنها مشاكل تضج بها الحياة وعنوان هذه الخطبة عندي مشكلة أريد حلا إن المشاكل للمؤمن قواعد منهجية صحيحة يستطيع ان يتعامل معها لا أزعم أنه يعطيك حلا سحرية تخرج من المسجد فتنتهي المشاكل الديون المتراكمة او أمراض الأطفال والأبناء أو عجز الأبناء عن الرسوم أو حسد الحاسبين وكيد الكائدين كل المشاكل التي تملأ حياتنا لا أزعم اني اعطيك حلا سحريا ولكني اعطيك منهجا تستطيع من خلال هذا المنهج أن تتعامل مع المشاكل فتواجهها بقلب صلب وبشخصية فذه تستطيع من خلال ايمانك ومن خلال قواعدك الشرعيه مع الاخذ بالاسباب المادية تستطيع أن تحل هذه المشاكل ليس حلا كليا ولكن حلا في دواخلك تنسجم مع الحياة لما تعرف مقصود ربك جل جلاله لماذا خلقت إن المشاكل تؤثر صفو حياتنا وتكدر جمال عيشنا وتقطع حبان صبرنا والسبب لذلك اننا نعطي الحياة مساحة في وجداننا وفي نفوسنا أكبر مما ينبغي فإذا فقدناها تكدرنا وتألمنا وأصابنا من الهم والغم ما أصابنا اعط الحياة والدنيا كدنيا مساحة حقيقية في وجدانك واعلم لماذا تعيش وامتلك الأسلوب الصحيح وامتلك المنهج العلم القويم في التعامل مع المشكلات وبذلك سوف تستطيع أن تواجه كل مشكلة وتحال المحن إلى منح والنقم, والنقم إلى نعم بمنهج تمتلكه وأولى, وأولى هذه القواعد القاعدة الأولى مواجهة المشكلة اعترافا بها وتحليل المشكلة إلى مفرداتها الأولية أين الخلل في حياتك أين الخلل في مفردات تعاملك أين الخلل في انماط حركتك إن خللا ما وسوف يكون الخلل ضعف في الإيمان وقطع لصلة وثيقه ينبغي أن تكون مع قيوم السماوات والارضين ورب الخلائق أجمعين ستشعر أن خللا ما قلبك ليس قلبك القلوب شاردة تائها في عصر الفضائيات والأولمة والماديات والالكترونيات وغابات السيخ والاسمنت والعمارات الشاهقة وحتى النمط الموجود في بيوتنا لا يخلو في ديكوره وترتيبه من نمط غربي وتأكثر بذلك نوعا ما حتى الذي يصلي الصلوات في المسجد ويحرص على السنه ويقرأ القرآن لا تخلو حياتنا من طغيان المادة والمحسوسات والإيمان بالمشاهدات القطعيه في حياتنا فيضعف اليقين ويقل التوكل وتتزعزع الثقة في الله عز وجل ويتضعضع الخوف واليقين من الله عز وجل وبذلك أنت كل خلل في حياتك سببه عدم استقامتك على الشرع الحديث إما خلل في أداء الصلوات في وقتها أو ادائها في بيوت الله أو خلل في تعاملك مع والدين أو أقربين أو بسوء خلق تشقى به قبل أن يشقى به غيرك ولذلك واجه المشكلة وحدد هذه المشكلة وحللها إلى عناصرها الأولية ثم بعد ذلك ينبغي أن تعترف بهذه المشكلة وأن تخرج للتصدر لهذه المشكلة عبر اللجوء إلى الله جل جلاله الباب المفتوح الذي لا يغلق ولا يقف عنده ولا ينيخ مطاياه وينزل حوائجه ببابه إلا القليل إذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إن الأنبياء كانوا يقولون إنما اشكو بثي وحزني إلى الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وذلك لأن يقينه أن الفرج قريب ونحن لا ندعو الله إما لضعف ثقتنا في الله أنه لا يقدر أو أنه يقدر ولا يعطي وكلا ذلك كفر او عدم ثقة في انفسنا بعدم احسان الظن بربنا فاما اذا لم تدعو الله عند كل مشكله وتلجا اليه عند كل مصيبه بل في كل ساعه ولحظه في كل دقيقه ونفس ان لم تلجا الى ربك وخالقك هذا يعني انك تظن لماذا ندعوه ولكننا دعوناه كثيرا فلم يعطنا اذا الخلل في تفكيرنا الخلل في دواخلنا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسن ويدعو الدعاء ولذلك الدعاء سلاح عظيم غفلنا عنه حتى على مستوى مشكلات العالم الإسلامي في فلسطين قد الذي يدعو أنا لا أريد ولا أتحدث عن الدعاء العام الذي يضج به الناس دعاؤنا في سجودنا ودعاء خاصة كل منا لإخواننا في فلسطين لا نذكرهم إلا إذا دعا الداعون فنؤمن مع المؤمنين أما أن تدعو في كل لحظة وفي أوقات السحر وفي ساعات وأوقات تحدي الإجابة أن تدعو للعراق للمسلمين في العراق أو في فلسطين أو في الشنشان أو في افغانستان أو في أي بقعه هذا قليل هذا يعني أننا لا نذكر قضايا أمتنا إلا إذا كنا في عقل جمعي أي مع مجموعة أما لوحدنا فقليل هو الذي يسأل الله ويلجا إلى الله دون أن يسمع بذلك أحد أو أن يعرف أحد أيها الأحبة إن الدعاء سلاح عظيم ومن تعلق بالله كفاه ومن سأل الله أعطاه ومن أنزل حوائجه بالله تولاه ولكن أين الثقة أين اليقين ألفت النوخ رحمه الله كتابه الشهيد في ثلاث مجلدات الفرج بعد الشدة يحدث عن من ضاقت بهم السبل وانقطعت بهم الأسباب وأوصدت في وجوههم الأبواب أبواب الصلاطين والحكام والزكاة والوزير والرئيس والمدين أغلقت الأبواب فلجأوا إلى الله الذي لم يرد الذي لم يرد سؤالهم والذي تقبل منهم والذي اعطاهم فإنه سبحانه هو القادر على ذلك ومن جملة من حكى حكى عن الأنبياء والرسل وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف استستغيثون ربكم فاستجاب لكم وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من غم وكذلك ننجي المؤمنين ليكون سلوكا للناس ودربا وسبيلا كل من ضاقت به السبل وكل من وقفت أمامه مشكلة ولكن اسمحوا لي أن أقول نحن نتصل بالله نرفع اكف ضراعة الى الله ولكن دوائرنا مشغولة عقولنا شاردة وقلوبنا ليست مع الله وألسنتنا تقول كلاما وبه وبها وبذات الألسنة نذب وننافق الدوائر مشغولة ولذلك لم تأتي الإجابة إن أردت الاتصال فاتصل الاتصال السريع القلب الصادق واللسان الذاكر والنفس المنكسرة شقيق البلخي رحمه الله قال عنه التنوخي كان عالما يدرس الناس ويحتف ويح ويحضر حلقته احتفاء به الملوك والأمراء والوزراء والتجار والعلماء كلهم يحضرون درسه قال وبعد الدرس قال له كبير التجار يا شقيق إذا عرضت إليك حاجة فلا تسأل الناس وما لي لك خذ ما تريد واترك ما تريد واعلم أن ما اخذت أحب إلي مما أبقيت قال شقيق فشكرته ولكن نفسي لم تحدثني مجرد حديث أن أذهب إليه وأطرق بابه قال وبعد شهور جعنا ونزلت بنافاقة ثلاثة أيام ثلاثة أيام هو وصغاره لا يصيبون طعاما إلا طعاما ايبسا وإلا خبزا جافا يجدون بقاياه فيأكلون في اليوم أكله ويرقضون على ذلك فلما ضاقت السبل في اليوم الثالث قالت له بني له صغيرة يا أبتي ألا ترى ما بنا لقد قتلنا الجوع كان الجوع ان يقتلنا وقد يكون الرجل أمام أمام نفسه قوي ولكن أمام إخوانه أو عشرته ضعيف خاصة الأبناء وهذا الذي جعل العلماء يقولون صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب اجل صبرا من صبر يوسف في السجن لأن يوسف كان امتحانه في نفسه أما أن رسول الله في الشعب كان صبره في نفسه وأمام عشيرته الذين يتطورون امامه جوعا وهذا صعب كثير من الناس في الزلزانة يثبت يجل في ظهره فيثبت في فإذا أتي بزوجه أمامه أو أخبر أن والده اعتقل أو أن أخاه قد فعل به أو أن ولده قد عذب انهار ألا ترى, ألا ترى الفرد يوسف لم يكن شيء يخاف عليه في الصين هو يصمد لأن الصمود صمود شخصي أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين صموده وبين لوعة عاطفته أمام هؤلاء العشيرة الذين يعذبون بغير جريره ويحاصرون ويحبسون بغير ذنب من اجله هو لانهم حموه هو مؤمنهم وكافرهم ولذلك يا أبتي قتلنا الجوع هنا اهتز شقيق البلخي قال اول ما ذكرت ذكرت اخي التاجر قلت اليوم أمتحنه قال فقصدته وفي طريقي اليه مررت بمسجد راى مسجد فاذا به يتوقف كانه كان في غفله المسجد للمسجد رب المسجد قال فذكرت قول شيخنا ابو جعفر اذا عرضت اليك حاجه الى مخلوق فابدا بالخالق ابو جعفر المقري شيخ شقيق اعطاه قاعدة قاعده ايمانيه متينه اذا عرضت اليك حاجه الى مخلوق فابدا بالخالق عندك ورقه تريد ان تمضيها عند وزير ارفع يديك الى من الوزير في قلب الوزير في يده من من, من من من من من كل دواب الدنيا هو آخذ بناصيتها ان الرب على صراط مستقيم ثم قال فتوضات ودخلت المسجد في غير وقت صلاتي. صليت وسالت الله الفرج لاقصد بعد ذلك التاجر قال فغلبني النعاس كانما افرغ علي النوم من افواه القرب قال شقيق فنمت وأنا لا اريد ان انام قلت المكروب هذا الكرب العظيم كيف ينام قال فنمت فجاءني في نومي من يقول لي يا شقيق اتدل العباد على الله وتنساه تقول للناس امسكوا في الله لما انتجك مصيبه تجري على التاجر الجامع ذاته لو ما كان في دربك ما كنت خشيته كنت مشيت التاجر بعدلك ومشيت التاجر بصحه يا شقي أتدل العبادة على الله وتنساه؟ قال فقمت فزعا أول شيء آيس التاجر ولو اني مت جوعا قال والله شغب أموت التاجر لا أنا ما أمشي له ثم انتظرت الصلاة المكتوبة فصليت ورجعت إلى البيت فلما وصلت الدار وجدت في البيت مؤنها الزيت والسكر والدقيق وزيادة مني كرتون الشعرية، وكرتون مربة، وكرتون مكرونه دي زيادة مني أنا في الكتاب ما في. قال شقيق، فسألت أهل الدار من أين هذه المؤن، فأخبرت أن ذات التاجر الذي كنت أقصده قد حركه الله من ورائي. سبحان الله لما أراد له الله الفرج أراده بذات التاجر الذي كان يقصده. قد حركه الله من ورائي فجاء الدار وسال عني وقال قولوا لشقيق تاخرت عنا فاتيناك ثم وضع المؤن وذهب وفرجوا ايوب بعد طول المرض كان تحت قدميه اركض برجلك ليس في صيدليه بعيده ولا عند طبيب نائي ولا سفر الى الاردن كان من تحت قدمي اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هكذا فرج الله ان مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى الفرج قريب والإنسان يضج ثم إن من أقوى القواعد المتينه في التعامل مع المشكلات في, في التصدي والجرأة والاعتراف واللجوء إلى الله كسر الجوانب السلبية اسمع إلى قول القائلين في سوداننا إذا كثرت عليك الهموم قالوا الدمد منوم ما هذه السلبية؟ أو لم يكن أفضل أن يقال إذا كثرت عليك الهموم فلج إلى الحي القيوم؟ أو هذا أحد سبل وأقوام طريقة وأهدى وأهدى صوابا إذا كثرت عليك الهموم الدم دمنوم معناه ما في حل بس خلاص كذا تقف عاجز لا تفكر في حل ولا تسعى إلى حل وإن من القواعد المهمة التسلي بقدر الله عز وجل والتعذي بقضائه وهذا منهج يعلم الصبر ويرفع إلى مقام الرضا ويجعل القلب مستقر لا تهزه عواصف المشكلات ولا تلعب به امواج الهموم فهو ثابت مؤمن ما أصاب من مصيبه في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرعها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور إنه منهج قرآني يجعلك تتسلى بالقدر ولا تركن إليه وتدفع القدر بالقدر تصليط الأعداء يدفع بالجهاد والمرض يدفع بالتداول المشروع وليس بالذهاب إلى السحره والكهنة والمشعوذين وهذا دليل على ضعف الناس إن كثير من الناس إذا ضجت به وضاقت به السبل يرجع إلى البشر إما أمواته وهذا من الشرك عياذا بالله واما وإما ليس من أجل وصية أو من أجل, أو, من أو, أو من أجل تقديم حل ناجح لا إنما من أجل أن يقتل أو أن يبخض أو أن يفعل له هذا ما وجد أو ضاع عليه الطريق وتاه عن السبيل سبيلك ربك سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون سبيلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم بل بعض الناس يذهب إلى الدجالين ليحول الأموال إلى أضعافها وعقله لا يقول له أن هذا الدجال يريد منهم خادم يقول لك جيب المليون بنعمل لك عشر وفيناقوله يأخذ دينو خمسمائة متر، يأخذ تابقي بيعمل بروش قدر ذا، خمسمائة ألف لك شنو هو داعي منك، لكن ما داعي منك المزورة، داعي منك الماع مزورة، ويجي وإنشينا... له، لك تعال بعد ثلاث يوم، ثلاث يوم يمرقه في بلد أنت ما تعرف، بعد ألفين فتوس ناس المباحث وسوله، يجي له حد يوم الليلة، أدهب البروش، أدهب، الناس بدها ما يمشوا ناس المباحس، يمشوا شيخ، أنا داير الشيخ ده لا الشيخ ذا، شيخ شلو. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيجلب للدهب الرايح بيجيب للناس الذهب الرايح كان بيحوط الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحوط ذهب زوجته عائشه ضاع منه في غزوه المريسع بعثوا عن هذا الذهب الليل كله ولم يجدوه حتى الصباح ونزلت ايه الاتيم والصباح الفجر بعد ان استبان الامر وجدوا الذهب تحت ناقة عائش رضي الله عنها ورسول الله وأصحابه من الأولياء والصالحين يبحثون الليل كله ايها الاحبه إن هؤلاء الدجالين أنا أقترح على ناس المباحث بضوهم لأنه قاعدين ينازعوهم في في شغلتهم قاعدين يشتغلوا شغلة ناس المباحث وهذا انتحال شخصيا تعال يا أخي أنت شيخ ولا رجل مباحث الذهب الرايح قاعد ذي وقاعد, وقاعد أشياء زي سيدي يا اخواننا لماذا القلوب ضعيفه والايمان يهتز لا مشكلة مشكله اي مشكله تجي يهرع الناس اما الى السحر واما الى الدجل واما الى الشعوذه ومن الناس من يعبد الله على حرفه إن اصابه خير ما ان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين فلذلك من القواعد المهمة التسلي بالقدر ثم دفع القدر بالقدر ثم من القواعد المهمة في التعامل مع المشكلات ومواجهتها أن نتعامل مع المصائب من منطلق الشرع أنها ليست شرا محضا وأن فيها خيرا إن في المصائب خير للناس فما من مرض ولا هم ولا نصب ولا وصب يصيب المسلم إلا كانت له كفار وكتب له بها حسنه حتى الشوكه يشاكه المؤمن فلو أنه, لو أنه انتظر إلى المشكلة من هذه القواعد ومن هذه الرؤية الصحيحة الرؤية الإيمانية والقواعد اليقينية أن المشكلة لك فيها نصيب من الأجر فليس شرا محضا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم ولقد تأملت المصائب التي تقع بالناس فوجدت أن فيها مئة فائدة ومن هذه الفوائد استخراج مكنون عبودية الدعاء كثير من الناس لا يدعو الله ولا يلجأ إلى الله إلا إذا وقعت مصيبة وفي, أثر مرفوع وفي الأثر المرفوع أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يرفع الأثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصيبة تصيب عبد مؤمنا تقول الملائكة ثقلت عليه المصيبة يقولون لله هذا من المؤمنين يقول الله احب أن أسمع صوته احبه أن يقول يا رب اريده العبودية ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى إن من فوائب المصائب ظهور عز الربوبية وقهرها وبيان ذل العبودية وكسرها إن في المصائب لو لم يكن الإنسان بحاله الذي نرى بغير مصيبة ولا مشكلة لدعى أنه إله بل بعضهم بعد ذلك يدعي أنه إله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن الكثير من الناس المصائم تهده والمشكلات ترجمه تبدد طغيانه وتذهب كبريائه. فإذا به يتواضع ولولا المصائب ظهور عز الربوبيه وقهرها يصيب الانبياء يعقوب يفقد ولده يبكي عليه حتى يعمي ولده يلقى في البئر يخرج ويعاني حياه يدخل السجن والله غالب على امره لولا الربوبيه لما اجرى المصائب حتى على اوليائه وانبيائه هذا يعني ان هنالك ربا قاهرا والها مهيمنا وربا كبيرا عظيما لا يتعامل بالعواطف لا يتعامل بالعواطف له الكمال المطلق والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة والقوة والمنع والغنى المطلق والجلال والكمال سبحانه وتعالى وكذلك عند المصائب ينكسر الانسان دعاء المريض مستجاب لانه يدعو بقلب منكسر دعاء المظلوم مستجاب لانه يدعو بقلب منكسر دعاء المسافر مستجاب لانه يدعو بقلب منكسر فارق الاهل وودع العشيره طرفه باكل وقلبه منكسر اذا دعا دعاؤه مستجاب قلب الوالد لولده دعاء الوالد لولده مستجاب لانه دعاء منكسر ان الادعيه المنكسره استخراج مكنون عبوديه الدعاء فينبغي الا تتعامل مع المصائب باعتبارها شرا محض ان فيها خير وعسى ان تكره شيئا هو عسى تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون ومن القواعد المهمه جدا في التعامل مع المصائب ان, أن ترى ان المصائب من نفسك وهذا ما اجل قران ينسدي اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند أنفسكم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير المؤمن طوافع لله يقول المصيبة التي وقعت بي بسبب تقصيري بسبب خلل ما في حياتي يحاول أن يصرح الذي بينه وبين الله فإذا وقعت عليه المصيبة مرض في بدنه راجع نفسه قال لعلي, لعلي انحرفته لعلي فسدت لعلي خرجت عن الجادة لعلي تنكرت الطريق لعلي فارقت الصراط لعلي يبدأ يراجع نفسه وهذا منهج مهم يقول العلامة ابن القيم إذا وقعت المصيبة على العبد وصبر اوتي اجره فإذا أرجع الأمر إلى نفسه استأنف عبادة شريفة ومنزلة جديدة ومقاما إيمانية ربما كان أكثر اجرا من أجل المصيبة نفسها لأنه ولدت المصيبة مقاما شريفا وعبودية جليلة وهي عبودية الانكسار والافتقار والذل والتسليم وارجاء الأمر إلى الله سبحانه هذا مقام من المقامات الرفيعة التي تحتاج منا إلى وقفه أسأل الله تعالى ان يرد الجميع إليه ردا جميل وأي يحبب الينا الإيمان وأي يزيره في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وان يجعلنا واياكم من الراشدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولكم في المصائب نفع ولكم في المرض عوده واوبه ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الطبراني أنين المريض تسبيح وحنينه تهليل إن التأوه الذي يصدر من مريض تأوه عاجز منكسر متعلق بالله انقطعت كل الحياة وأيقن بضعفه وبعبود يده وبذله وانكساره وافتقاره لذلك قال عليه الصلاة والسلام وهذه بسرى عظيمة أنين المريض تسبيح وحنينه تحليل، أي يقوم مقام إعظام الله والتسبيح لله لأنه كأنه يقول يا ربي انظر إلي بعين الرضا فإن الطبيب لا ينفعني وإن الدواء لا يداويني ولا يشفيني ولذلك هذا منهك من المناهج المهمة والقواعد التي ينبغي أن تكون يقول الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وأحيانا تنزل بنا المصائب فألجوا إلى الله وأدعوه بإخلاص فيفتح الله علي من باب حلاوة المناجات ولذت اللجو إليه ما أنسى معه مصيبتي بل أخشى أن يجيبني الله فتنتشف مصيبتي ويذهب ما وجدته في قلبي من الانكسار والاقبال على الله إنه شيء عجيب أيها الأحبة وذلك يحتاج إلى من جربه كان انس رضي الله عنه يقول كنا نسأل الله كل شيء حتى عقال البعير والملح وإذا قطع شسعنا لأحدنا سألنا الله أن يصلحه سير النعام كان انقطعت قبل ما يعمل أي حاجة السير انقطعت عنه يا الله ويا مولانا أعني على إصلاحي شسع علي سبحان الله هم لا يريدون قضاء حاجتهم بقدر ما يريدون تحقيق العبودية لله سبحانه الآن لو انقطع شسع على أحدنا بس السير انقطع ماشي شمعك زول طوالي قلت يا الله يقولك حسن ذير يا الله ياخذ سوق ما بجاي قريب ذاته دي أمري أرمية أنا بشتريك واحدة جديدة دي دائرة لي. الله توقعت تقعد في فأي حاجة يا الله يا الله دي ما دائرة الله أنه قلت يبقى يقول لي يبقى جاي غريب. قريب وإليه يرجع الأمر كله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلى بقدر معلوم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله الامر من قبله ومن بعده قال عليه الصلاه والسلام في في قطع شسع النعل فانه اذا لم ييسره الله لا يتيسر كل شيء بتيسير الله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من جد اين هذا اليقين ان اليقين عند المشكله يهزم وان الايمان عند اعضاء عند ادنى مصيبه يضمحل ويتلاشى ويصبح الإنسان فقد ذاته وشخصيته الفذة إن من أعلى مقامات الإيمان في التعامل مع المصائب أن تعلم أن اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك أن تعلم أن اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك أتى رجل شاف إلى سفيان الثوري قال يا سفيان سالت الله كثيرا ولم يجبني قال له والله انا زمن بس انا الله, الله ما قعد الدين لانه ما مطمئن بجوه قلبه ما مستقر قال له سفيان ما سالت ربك سالت الله شو قال سالته حانوت بالاهزول دليل والنهر بس الله داي بقاله في شارع الصافية ناصية كده بس دليل والنهر يا الله بقاله ناصية يا الله فقال الناصر السؤال الله بيدو. أتى إلى سفيان الثوري قال له سألت الله كثيرا ولم يجبني قال ما سألت ربك قال سألته حانوتا قال منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا لطفا بك لأنه قد لا ينفعك في المستقبل ولذلك قبل ان تخطو أي خطوة لحل مشكلة أو لاستئناف في حياة أو أمل النجاح في استخارة قبل أن تستشير الخلق استشر خالقك الذي يعلم السر وأخفى ويعلم الغيب وما هو كائن وما سيكون فإن كان فيه شر وصدقت الله سيصرف عنك السوء وإن كنت أرى بعض الشباب المسكين الذي ابتلي ببعض المصائب مرة أتيت منبر من المنابر كنت أصلي بالناس فلقي أني شعب وأنا على المنبر قال يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة والله يا شيخ أنا تعبان وما قادر أنا في سنة أخيرة من الجامعة فجأة بنت الجيران كانت معانا طوالي فجأة نظرت إليها نظرة فتمكنت في قلبي فأصبحت لا أعي ولا أفهم شيء قال لي والله يا شيخنا بفتح الكتاب بتاع الدراسه بشوفه جوا الكتاب ما بشوف الأشياء الموجودة في الكتاب بشوف البدي فجائل لي يا أخي حلل قلت له يا أخي أنت الزوجة تقدم لأ لي قال لي تقدم خلاص الأسبوع جاي قلت له استخير قال لي خلاص الشاب ماشي استخار وتقدم لجيت واقف جنب الباب بتاع المنبر الجمعه الثانيه وأنا جاي على المنبر لجيت حزين وكئيب منكسر قلت له مالك قال لي يا أخي الاستخارة ربنا ما قبلها الظاهر أدوه شاكوش قالوا له البيت دائرة تقرأ ولا حاجة بشكل قال لا الاستخارة الله ما قبلها قلت له الله يقبلها قبلها إنت في الاستخارة مش قلت اللهم إن علمته شر لي في ديني ودنيايا وعاجل أمري وآجله فصرف عني قال لا هاي وطلع فاصرفه دي فوجة ماشا ما كانت تقول فاصرفه كانت تقول حاجة تانية وقت قلت فاصرفه الاستخارة جبيرة ربنا مئة المئة يتخيل الاستخارة ان يتحقق ما يريد هو لا ليست هذه الاستخاره الاستخاره تفويض فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله فوضع امرك الى الله اقبل بالنتيجه حتى ولو كانت خلاف هواك وخلاف ما تريد في نفسك وارض بذلك وسلم اتى محمد بن فتح الموصل ابو الفتح داره وكان صائما فلم يجد شيء يفطر عليه ثم أراد, اراد ان يقرأ شيء يتسلأ به من القرآن والتفسير فدع المرأة بالمصباح، قال بالفانوس فإذا بالفانوس لا يعمل لأن الزيت قد انتهى إلا بجروش ومفلس بكى زوجته قالت أنت رجل تقرأ القرآن وتعلم العلم ما يبكي قال بكيت فرحا إن حال التي عليها تشبه حال اولياء الله واحبائه من اصفيائه ورسله وأنبيائه فهل انا منهم حتى افرح ثم جعل يقول المنع منه عطيه مقبوله والفخر اكرام وبر عاجل المنع من الله ليس منع المنع من الله عطاء والفخر من الله اذا افقرك هو اكرام وبر عاجل تامل الى هذه اللطائف والمعاني التي تخرج الإنسان من مستنقعات المشاكل فتجعله يسمو عليها المنع منه عقية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل عش بهذا الشعار والله لن تبالي ولن يطلق قلبك هم ولن يدخل فؤادك أسى ستعيش مطمئن تتعامل وتتقلب في عبودية إما شكرا وإما صبرا ورضا وهكذا حتى تلقى الله أسأل الله تعالى ان يرد الجميع إليه ردا جميلا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوبا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطروضا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وابناء وأبناءه وأبناء إيمائك نواصينا الخاطئة الكاذبة بيدك اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله عاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم فرج كربات المكروبين اللهم اقددين عن المدينين يا رب العالمين اللهم فك اسر المأسورين في وفي غيرها يا رب العالمين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين يا رب العالمين وضمد جراح المكلومين من الأمهات والرامل والنساء في كل أنحاء العالم وفي فلسطين يا أرحم الراحمين من أبناء المسلمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم واقم الصلاة